وَإِنَّ مِنْ جُمْلَةِ فَرِيقٍ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ يَتَّخِذُونَهُ هُدًى مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Makaanil b-shalina youtiyyahul laul kitab wal-hukm wal-nu'atatum, makaanil b-shalina youtiyyahul laul kitab wal ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يامركموا أن تتخذ الملائكة والنبيئين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكَ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لَتُمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَعْصُرُنَّ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ تَبَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أُولَى ANNABILLAHI WAMA UNZILA ALAYNA WAMA UNZILA ALAAIDRA GIMA WA ISMAAIL WA IS AQAWAY'UBA